119. ويكونيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه إذَا إذا فريق منهم بربهم يشركون 110. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رجقكم ثم يبيتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من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 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأكم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحباً فيبصقه في السماء كيف يشاء فيبصقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفن فتر الورق يخرج من خلاله فإذا من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى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 اشركوا ان اشركي بقول يمدن يا شناد وعونكم هاي عشيرتي نو سعودي كونوا صاحب سنا تفسيرك قرانك الكريم ك كا سد هيا لباتن ايات رب عشرك وككما اي يدك ويا صدون تبك من سوره الروم اي يد سد هيا كنت ادنى وكيهي من الصوره نفسها إذن سورة الروم كم إذا عشرك عشركي هوري أيوك هي سنيا هيدا ودن بيسي عشركي هوري فاقم وجاك للدين حنيفة فضرة الله التي فضر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون هيدا سعشركي هوري ودن بيسي كلفا منيبين وعشرك مكب الله كلمة منيبين حالوي وعلق حالينا يا فاقم فاعل كذا فاقم وعلفر يا صبنا عليه الصلاة والسلام أي أمرك كل عاية لكن وأمته طبع له أمديسين وأهل لجلت أمرك إبواعه أذيك أولهم دين تألا دجي وأهل تصنطر أذيك بشرك أتوسنوا بها وحاتوسيسا حتى دين دين دي دينة الراحة حتى دينة الراحة هذه نفلاقاتها هنا توسيدنا سورة قلمة كلك كتوسي دينة بقى الله أمره دينة إنه كتوسنا ومدنا أي لجرتي هي كلمة منهذين حلقة سيئة وقبتها قال تعالى فدوحه فأقم أيها الرسول الخريم وحا أتوسيسه وجهك وجي مركة اللقوجي راقوبك ودبه الله سببته هوه يا ماشي وجلاو مرو انت ذكرنا وامريسا واشرفوا على وجهك لبدي بيدي ند باكوتا لبدي بيدي بوط باكوتا عرب كوياب لا كويال او هاد العربكا كليا قفكل لا غويو مجي كامل ود مسكعدو كوف فيك لا ياكوتا وكمديا بولاي فقيم وجهك وجهك هذا اما اديكو دان وعد كتوسيسا الدين دينت الاسلام كا كوتوسي ana diintii inta kumaysi orradi oo qaadatay iyada kusoo dhana oo galay aanu حنيفا warkhi horeyad ka ineysa adiga oo kale xanaaya waxa lagu xadiin ku seeg waxa magac diinetu loo dhan adoo kale xanaaya waxa qotoosta diinta islaamka markaas aad diinta islaamka iney tahay fitirodi ila uu ku abuureeyo dooma ayaa halkaanka hadithkii rasuulka مرك عليه سلامة ورسوله يري كل مولود يولد على الفطرة أحد لد لد مانتي سب إسلام نما ذوقه دشا إسلام نما ذي أوقه دشاي وهكذا رأنا قنقر لظهر يحودانه أو ينصرانه أو يمد سانه أو يمسلمانه لبظر لماذا إسلام نما ذا أول lakinis laa nimo doon laga saaro yahood digo ama nassar laga digo ama majusi wa saniya ala abaa budu digo taasi waxa u horseeda qofada ma shay wuxuu la dhaasay intu la dhaqmay yaqub ka kan noociya wuxuu rasuul ka tashbihi nusiye nafadiyo naso markuu korku ala ma male kulku weynada ka baaday dabtahayna lugu haday tahay Häntäkään ei saa markuun tuoa, ei näitä foppaata, vaan me läkärden muhveritoini jäsen. Mutta he Ama neuvokudella, Ama ovat Ama ne ovat neuvokudella. Ne ovat neuvokudella. Ne ovat neuvokudella. Ne ovat neuvokudella. Ne ovat neuvokudella. Ne ovat neuvokudella. Ne ovat neuvokudella. Ne ovat قولك فطرة الله فطرة الله ألا أبوريدي سيد الله أبورمين إذا وان الله بشارة وان أبوراً بجرين إذا أخذ ربك من بني آدماً من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألاستو بربكم غالوبة تنى جسميك الرئيسي ننتان جسميك الله أبوري إذا أرواح ذاك لي أيام وانا ربكي ناهي ألا إله إلا ربي أنا وطاي هذا كوا بوري تيمو كل ك إسلام نما ده هذا اللوغودا زا كل ك هذا ربي في الله إله أبوري التي الله في فترة الله فطر إباء بوري الناس دتك إله فترة الله إسلام نما كو كوا بوري تامر كوا بوري والنحي ولا تبديل اللي لا يستعنا أنا نايو دتك إله إسلام نما دو كوا بوري او قال ما اولى اننا اما وحقائق علمية او لا قد قال يا ابو ريد الى انكو ابو ريد شنو ابو ريد مو يا لا تبديله بالدليل ما جرت لخلقنا قول ابا انت لا بدلو شنو ابو ريد شيء اني عمل ولا تصحي يتعدل مثل ما ينكر ابو ريد سوقك قالوا lumaha gaajin karo qofkii neelu si eli noqdo ama ilig madowada ama iliga dadada ama dadka gooda in ma baa qarmaxa tooske ولا تغيير ولا جدواريو ولا تبديل كلية إسم الله مرنا شنديا مرنا اللي دميرا لا تبديل اللي خلقله ذلك سداس إلى الدين شيء جايبا الدين القيم وآه دين توسى واسده كل خالق عن دين توسى نايزن وإيش كاره هذا لاية سداسيون بيتوقعلي إيه يردندات قوات تطوري حرمين مصامري ترشيني مصامري tan yernim ku dambeeyay tadnimu isubadaray sidi lo kala horeel bana laysu kala firitayay oo yirubku mar hore u ilbaxay tan yernimad in ceesa ila tan yernimad bazi baqo fil laga digay tan yarkan aadiga iyemid shan badii laga ila oo dadka uu daqan yahay قولك ينبطي مهره الى بعضي ايش كدوا بالعضي افريكا هو ليس انتي باحد دارك بعضي وحيوشي دويهن وحي لمد مدويهن قولك ملك يوحى شيئا يا لعنة الله عليه كورت كلمة تخرج من افواهن اي يقولون الا كذبا بشر وحى اللقاء ابو ريه ادم محيد باكور ريسي ادم ننبي بوه الهي ابو ريه ووحي كسو ريه ادم كاسا ملك اللقاء وضط بير مي أما أبو رستان كالدولي مذبك وآية من آيات الله سلين سو مرني ومن آياته خلق سماواته والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم قلقا مذبك هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لسلسل روح أبو را قلقا مدان أبو ردان ومدان إله واحد فأو أبو را وحق ليس بدل كي tat kuna maru da yer ne maso bari majiri tan yi arto babure wajin sigara to shan wajin sigara kat wajin sigara adidka da las kuma darmin qolena qolo ummalai ani tinci kunai nawa ta dalika dinu alqayyin tin ta to sanko kasai dinu to son ta haqiqa da ran tu ta ayaha dana dai walakin aktsaran nas tat in yeru لا يعلمون امور مندينا اذنك اولا انا يؤ اليه الى الله باطل الله منيسان معك لا انايسان كنقونيسان والله مخالفه يا معاصي يا دنب انت كلا باطل الى الله او معصومين نف يا شيطان يا هوى الدنيا marked idnil dufiyan faqamtisi lo go منعبين إذنك النقناية إليه إلى الله النقناية وعيك الصلاة والنمات كالنقنايسان الله ذو النقنايسان وتقوه إذنك ألك بقايا كفر إيا فساد يسرك إسكا إلى لنا إيمان يتغوي يطاع كوى ما أقيم صلاة سلاة توسية ولا تكونوا أهانين من المشركين قال أن تكني قالها النقناي إذن أمواتكنا ما قال أنت لا بد أن لا خالرقيارة واقيموا صلاة معكوا حجة ولا تكونوا من المشركين أما جملة هؤلاء جليس وذلك صلاة توزيع النقونس أما قردا للديانة النقونس والله بذكره رجدا إذا تعرفوا صلاة وحقيقين ينولي كلا تذكرت عمتين واقيموا ولا تكونوا من المشركين قردا أن النقونس أنا ما قردا أقيم صلاة ولا تكون عصا من المشركين قال أنتم كنحن قلنا من الذين كون خمدا مشركين فرقو دينهم شيئا من وجدرا دين تودي خلقاهم رأوا يدين تومي كريت أما إن جاء من أمده إن وحي كلمي ما بمعصوم الله صديقا دين له يذهب المعرف إلى ذلك أو دينته سلم بالله إلى هذا أنت الروم أيضا مسلمين بالله با إلى هذا كل كهدين دينتي لك لقد قاضوا تلقائياً تدكين واقعين سما هي قل أحباً كوحبون قالوا مخبصانيزا سورة رعان وقوز مرني إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء خسورة لو واحد وحد لو ذاك تمال أذيك كريوة وحده وهي التاي دينة إسلام كيرربي شرده جيئي أذيك أنه اللي قده جيئي وحي قاتا هذا ماذا كنت تعجوه وقتك سهدونك لك الجوغين انت سهدوا تاي لكن وحا الدين هو ديك لقيب كل كوح الله مسلم قيبية مجلة وحا الدين لوشيك يكرر و الله مسلمك لقيبية مجلة دينتو ماياء مسلم كي أروريسا وحينو كسو مرني في سورة أهل حمران وحينو كسو مرني واعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفردوش ديجان ليف دي نو دو صحو الى غالي كيا او انسان غلطه ان ذاتن قاتم جيد مجرد تكري فرغوا كو كلج دينهم تينتو دي بكلجيه كل كلج دين تلقيبيه بحسب طريحه ولقي سمايا وكانوا نوقد شيعان كو حكو أي قلبه ما قاري سو تاقان منهج قار انا عايزته مذهب قار انا قوسوته كل حزب كل وانا تقال زي هي ولا لولا مايا قروبيه لنقدي يا طوائف يا أعزاب فكأن سقلك استلذاي أن يا في عن طريق هامان ووفي عنك مذهب هامان ووفي عنك في قيامان ووفي عنك والله كأن سافور مايا وعاصد وحكم كل حزب كعلى ككل جد بما وحى لديه مقتل ذي دي الذي مكشاك أيها إستانبي فرحون كفر عزيم ينسى سبعه من يبين عن كل أبناءي إليه إلا إلله الله فني وتقواه إلا كبرة وعزموا صلاة توزيع صلاة ولا تكونوا صهانينا من المشركين قال أبو شريعة أن تكون الناقنين مشركين تسمون من الذين كوي كملا حنقنينا فرقو كلاجية بينهم أنت وديكلاجية أو كانوا إلى جنة دضعن وعين غنم شيعا كح كحدينه إلا كلاجية كلا الراعي رعيسا وكل حزب جرب الأركابة بما لديهم وعلى وحي أكتوضيال أي ديني ما أصميتان بي فارحونك فرحسيهم وإلى مسنس طبيعات بشر كفيري طبيعات بشر كملكي حولا لبعطه الله كلما أباربين نغطا قدربون نغطا أباربين نغطا خببو سلوطا هذا بريايا لبعطه بملكي لغفايدو شرخية كفرية معاسي إياهيس يسعر بالقادا قال تعال خببو حفيرو إذا قرتا مثلاً ناس دت كأوتابتو لرندب دع واحد بريان خبهم إل الله أبو طيب بريان منيبنا يقو النغنا إليه إلى الله وأول بنتي كان نغدي يوحي وحمود عين بقول الله نظا أنت ديب ثم كجداد إذا أذاقهم إلى مرقود منهم من الله ملك كلمت ما إلا حج رحمة نحارس لنسيو في مدلسيو هدوبا انا انتلسيو اباري هدى جيرتاي فروفي يارن الله كانو علادي هدى جيرتاي الله نفد قليا كانو إذا قورتاس أحمد ايباتي فريقهم كوح منهم دوتقا كميدا بربهم خبقا يسالي كريجي توقايين باي يشركونا وحكا دفواتنا وحن شالي مركي ديبكا لقبيلالة توقاي يام مركان لدقاني هاي Hestie de bardegallu gubbera ja jössi kuna li lowed aġina jan. Arindu merkam, ainu hoitaj, li jakfuru ina l-kufria. Bimma me kuku kufrina jan, atajnaam, anna ebanusin, o rahmadia, ja suhri merki l-arreve. Kufrin lohkai, jöjdi sarnimu, kukasarabi ugo dioji, fatamata, o malmerra, hajsa, faso ufadibdamba, talamuna, سير إلى غيره على ودع جسر إلى كفره على ربي كجسرته إلى محمد كدلاته إلى كابو غاندونه وإذا ألقنا هدا من سيمو أن أسدتك النحريس حاريس فرحوا فرحايا بها بعد كفرحايا رحمض أفلماك يا رب كي, كي بر وقل وانو فرحايا وإن تسيبهم حتى يدخو كل عدو سيئة بل أقارئ عذري ما شابه Syyjä on laraman magine jäka käsibäi, miläki se irti hadda, uulaa kädemmele ihormarzatai. Ei dihim naftoa, ilaa korte syyjä on kulla aja. Humdatka, ygnatuna vaquusanaa, ei olla mieloo, moinen oni. Ennalla me muutte agaa, japsutuinu fiidiu, arisqu antala, ilman boo fiidia, yshaue boo donu, imtihanen, vailla imtihanen, وعلى الله عليه وسلم هادون كان حمتدي برواقده لو قد حطوري يشكر بل إله إنه كمهديو أم يضغاه ويكفر إنه انتوقوه وكبرو اللقوقع الله عليه وسلم كلافات نواك هوا يقدر مذنوه اللقوق <تصفيق> إريرين إسنا وحال لك الله عليه وسلم يصبر بل إنه دوقاته الحمد لله اللقوقات هوا يبكا ذاكينفين أم يجزع إنه يرقضه الله سيده أبعدا مالا إن في ذلك أرنت أكد هذا وعقصبا لآيات تصاليها الواوي ووحي وحقرن آيان إلى جريد ديسة إيه أود ديسة إيه أقون ديسة إيه دي إي لا تصي وحيقصبا تهي لطوم دد يؤمنون حق الرمين آيان لأنهم المستفيدون والمنتفعون الذي يوحى يكون انتفاعي يجو وإذا ما سناسد هذا دوطة الضرر نب تأو رضهم خبر الله يبريا من يبين يجو كن قنا يو عكلا إلقي إليه إلله اللكيني الله فناي وحيو جابه اللهار النافع إنه كليجي ثم كجلب إذا ذاقهم إبهدولا دنسية من عجزة رمتا حارس إذا قرط حارس دنسية اسد وطريقه النوع هيدا فريق قار كل قول ما عند الله منهم تزكي كمده أيه بربهم رب قوليه كل جي توجيه يشركون غير كله ولا دين أيه لي يكفروا هكفرية بما كي هكوا كفرية أتيناهم فتمتعوا خايسة فسوف دمدمه أيه تعلمون وحص ما يسن عليهم هذا شور هذي dontهم تعر الجزايا بيا ما مكيلتهو بعد عندهم Eman se anzelti maa-hanlu tekeminen, korkoda, korkoida sultanaan miyanku tekeminen. Oma huje yuhayta huhanay samaynaa, eman anzelti maa-hanlu tekeminen, maa-hanlu tekeminen. Aleyhim korkoida maa-hanlu tekeminen sultanaan huje. Ewahanlu tekeminen. O fahwa sultanaan kiva yatekalammu hadlaya, bimaa huaay, kanun nokden bihimaga, biisrikun. وحان الى اوشة لديه الهيان حجية الدليل معاستان ما كتاب له دجيه ايه حجاء الحسكذاب والله هذا شيء وشركه اوبا ما يتحدث نياجرت فالجواب الله ما جرتوه ام انزلنا موحان دجيني عليهم كركوا سلطانا او فهو سلطان كيبا يتكلموا هدلي مما شاكوا هدلي اي كانوا وحان بهما يشركون أهلك وأو شيء ياله وإله حلو ذا جيو وإذا دخل أهدان دانسينو الناس ذاتك رحمة النعريس فرعوا فرعان ذاتك يا النعريس دي وإن تصيبهم حديثة كل سيات سيئة الحمان لنبا سيئة ليلة حذر إياه أبار إياه أولاد قلو سيئة إلا كل ما بما كي سيبتي أي قد مظهور مرزتي أيديه النفطولة إلى قرطة صياد وكل عديد هم درك يغنطون من كل خير خير كل يواقق وصنايا ولكن ورا هناك يقول لديه بيه اللو بايا بأولا لم يروا ما هو من اللهم عبوث الحق يبسوطهم في ذيه الرزق حمتدى لمنبؤ في ذيه يشاء وضونه يبتلان شخب أولي ويغدر بدن واكو عريريه امتحانا كربي الدرادل إن في ذلك أرند الله يدين قيحي كذلك هذا وحاق سورا الآيات تصاليال لقوم من تذبير قسورا يؤمنين حق الرومين أيضا فأتي ذا الغربة تعال انت الإسلام كيقيمك بدا ككافر الاجتماع عوالي المسلم كمال انتوا ودجوغو ودريسيه أما هو تدسو قرابيه إن كان اللطن هذا كان باهيو لنتو كأنه صدع هذا القربة كله في ماليمتي برمى إياه سقونت فدي ترس وصدع فلي ومن صدع سقال القرب إنه وحمن الماليمتي ورأيه وصدع عمتها إياه قديري وصدع انت إياه عشده وصدع عمتها ملا من أركابه برمى سقونت ترس سقال القرب وحمنك يعقون بوتعذان ليه ملكم إدباه للدارسة أم لألأ شيء بأريب ليش ما أقول الدين طبعا قال تعالى خدوحوا يرفعاتي وحاصيسا مسلنا للقربة قرابة قفككو صاحبه كل شيء حقه حق إباء قريسي وما حق إسا من البر والصلاة إناد حيريسو أو سمافشو أو أحد لانتاسيسو هدو كان لديه سليلي هدو كان لديه بوقشاته إياب بريده سلانتي يدعاه إسكا ورحينتا تاسا حق لو قوله إياي مركض قرابة في لسنة والمسكين، تذكر المسلمين تحمويه بعهنا دفقة قب، كسرهنا يقاضده، يعنى حقبة كولين حريرين يو عطري وابن السبيل، صعوتا لم تكن جد كجوجا، اتعبان كانا، اثنو حسي، لعلي كسيده ابئذ فري، او قرابذ يا مساكين ت، صعوتا للدرج يا الله اجرامه، وحلتره، ايها خيرون في عنا بدن، بالذين تذكر. يريدون الدنيا وجه الله، إلى وجهي تلك الدنيا وأولائك قوة خرافتي هي مساكنتي دنيا هاي ابن سميل كمحسيء قوم إياك إيا المفلحون كل اللي وما أعطيتم وحساء بحسانه من ربا في مساره قف بعض وحسيزي أحد موسى وعد زينة كبد كقاضو هدي أولاده دلوا دنيا عطي وما أعطيتم واحدة السيسان او من ربن سيادة طلبة ديرات بدونيسة اللي يربو انو بتا دونيسة في اموال الناس لفحوليسة قدوه له قبطه فلا يربو بضان مايو عند الله يلاك حدا دكان ليبا ده هاي تدكو به غيوة مت بارتي بكار نوحو غجرين بارتي نوب حندها كوييني قال كذا ترى كينتال بان كوسين عليها هذة واديب بertas هو قول لا بكنتال بادي زينه واترى هذا هل كينتال بادي زينه أو كلكم الله يسجدك في ليشني حقك كوجولاها أو قرض هذا ربك فراي فاتي ذا الغرباء حقه والمسكين الله إن تيسه وحززك وجولاه أدع تأكل جذبتين قويداي نغوتاي انت فيس إلا يعني علي يكون ماعن المسكينك كلكو انت فيس إلا جوان سياده ولا جوانك غاضو لكن اللي يربو في أموال الناس جوان باتيسي ايشايبه اللي ما جوانكو نغوتاي تركي با غوداي بحي بو اسلامه ياك المسكينكا وي بدي يا موابده ديما تكون تميلو مال جوانك يا هي تحفظك كلامك وسمايا لما في جوان لباكنا كدر أفر جوان بين نغوط سنة كلا بادبو هدنا طبعاً في فريماي وهكذا إلى يوم الغيام إنك مسلم كا جوانك كله بحماي ومدين جودا وحص إلى سوى بجهر ما يسدي والوكونارا وحوي عدالة دا إسلام كا كل قارة ولا لما كنا قال إلى أن أجل خدانه من كان بد بال حداد يالي دينك. أين مثلاً غضه وما أتيت من ربع اللي يربوها فيها مؤنس فلا يربو عند الله كل كلاكين عقبة صدق له سواء كهداتي سي صدق الوسي سي إلى هكين تيجي جوان أما تمن جوان أما تدوات جوان أما تدوب قرور جوان أما واحد باللوقين بالله كذي غاي في حال المرض أحد من هذا ضرب حسي يا إيكاد بدبابي سجد ما تذوقبي ويحي بائس بير سنايا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثال حبة أنبت سبعة سنابلة في كل صنبلة مئة الحبة والله يضاعف لما يرسى وعن بلقوا به بلقوا بي بلقوا يا خرق واطمد وتقال تعالى إلا وحيو ما أتيتم وحد مسلم ومن زكاة تغبس كو فيسانا أتريدونك قدونيزا؟ بس كان جواني كما كمدونيزد وجه الله إلى وجهك ما قدونيزا فورائك هو وجهه إلا دوني وحقوبي هم يرى المضعف كوا أجري لا بلابطية الله معبود عق الذي الأول خرقةكم أصلي ذن أبوري ثم عدوذ ذن أبوريك جلال خزقةكم إذن مصرف عن تيري زيد ثم عدوذ زيد كجلا يوميتكم Oidin dile dona, entänti haja jälikum? Emme jinnemarkkuun mato, summa marlavat. Bahti musurakille karo, ojui kum ihsonu reinaa. Mä puita aqaa uakas, uha merkä suhale, uha tila kakra vuodan etävuodan sanmi jälikara. halmin surakai kum, ilahuha duha lolla a jimista, amu malaikan انا قريحه نوقدي حدجاه نوقدي واحد الى اوو شريي ليه من نو يفعل صميناي من دا ليكم ابو رديوره انتفاعي جلدي نورنتي من شيء حدوسنا فرت ودا سمينكري متبعتك سمينكري اما مد مسك نو كجراو قال جواب الله مركا سر ربي قال قرتي غارتي نو خديي ييري سبحانه الا ابلام وتعالى ابو كرة هذي أما وحبوك كرة هذي أي يسركون أن لو أحلو ذا الجناية في بلسوك لما فأتسي للغربة لو أنقفك فوق صاحبه قرادة شيء حقه فريرنتيسي إياد أقال كي سيسي سي. والمسكي كمسلم كيدن ليلا اللي تانى حق إيساسي وابن السبيل جدك إلى كي سي مسافرك صعوته حق إيساسي قال لمرتي صور جيتك اللي قرده أبورك اللي قابل حيوه ذلك كالله يدين تلمامي أخير آخري أدوم عن عنه كان كنصرف يقيم الكولة آخرا أجري ثوابية جنة خير في عنام بضا الذين ددك تريدون دوني وجه الله إلى وجه ليس دوني وأولئك هو وجه ألا دوني ددك أنا حق وداصي أميك أهل المفلحون هو اللي بانا وما أطيتم وحق بحسانه من ربا سيادة خازينة ليربوا إنوا بطاقوا بحيثي في أموال الناس بسكحولي سأوكو دعبته فلا يربوا والأكاسان بدا عند الله ألا أكتكم البدان أيو والواليسوا وما أعطيتم وعب حيثان وضط سيسان ومن زكاة دا تريدون أتكدوني سيسان الله إلى وجه أتكدوني سيسان فأولئك واحد بحيان وجه داقنا بحياء حلالة من مال حلال على محتاج سيئي فهؤلاء كوة هم إيه كريهة يا أي المضعفون كوهاجر لاب لابتايا اللهم أعبودك حقا الذي ألوي خلقكم ملكي هو الرئيسي إذن أبوري ثم كاك إذن من يهي من يفعل الصمعين أيام من ذلك أرمال الله إذن شاكي أبوريدي إيا رزقه إيا دليدي النوريدي أفر شيء مِنْ من ذلك أفرت شيء ألا سمي من شيء هبيرات وعنكس منك لمسجر سبحانه ألا نزهنا بذنا إياه عبلان وتعالى إبوا كرة هذه عما وحاء يُشْرِكُونَ لو الْيَوْمَ يوم الْفَسَادُ الفساد في البر والبحر فيما كسب ليدي الناس لذيقهم بعض الذين عملوا لعلهم Korkila onka ua vuoraj. Una vuoraj, jne, aavve, kasuunna uusa udire, uga mija, diinne loosu de Giajikussada. Markiin luu uusa uda uistia mija, una galle, hello, eka roba, kajmanaj, ulkana, unta, kajmanaj, se, aavime, joke, luu ولو أنهم قاموا توراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحته تسمك اللوا يقولك وهذا عيسى ربك أضار إيه جهية عذر ما كذا عاية كلك كلون كذا ما ناية كلك أوحد نقم كفف في اللقالي إيه ملك ربي اللقحذي فرسي إنه اللقحذي لق اللعصمي كف كان اللقالي الدم بجي كذا ما قال والبقالي برك إيه داربي ما يشوف بدر نفلا مالك برجه واحد لجهل أي عاف خير مالك خوب كذي ما يا خير بوس الله شيء لما ولا ما ترين كرو أرده كبلانس كل خويه بني آدم كوسناه يقف يقلوع بباته ذكر لا تيجي يا بدي يا برير بفساد ييجي كل كذب ندورن باقسا نظلم كل كمرك قص كهيلك أول ما أو ده كاس واحد ما توس إلى أوداد كتوس هيا قف كوفي لا جانا دونا يومك أي دفاتر هذا دميان هنا يلا نربي نماذل من أن لا جفنا يا ويلنا إننا كنا واقلين إنت أن الله إن له النعوذ قال تعالى فبُحِرِ ذَهَى وَحَمْدُ اللَّهِ كُلَّ عِيدٍ أَلْفَ سَادُ غَصِيَ لَبْ فِي الْبَرِّ نُلْكَ الْبَحْرِ بَدْرَ بِمَا فِي سَبَرْتِيَ كَسَبَتْ شَقِيَتَيْنِ إِيْدِ النَّاسِ تَسْكَنْ نَفْطَهَا مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاذِ مَعَهُ الْعَذَابُ سَادَ كُمْ مُغْضِ ليضيقهم يغرقهم الى دكتور امور دنسيو على الليكي قاركي كل دماغ جزء كامل قيامه الغول هيا لكن الدنيا اوغا عباره اوغا جره يا ايمانك هرقب وعزره دكتور كو جوجيري جيري بان انجلز قادر كل حتى انك بان على النغبي صدق مال موت بان لجيراننا ما قعش بالود بيشرح على الحركي هرقب في انجلز كامل وهرقب awl na'udhu rabbana min al-jinnati wa min al-jinnati la yangel shibijirni amma barfa li jirni amma alqoli jirni paul ban qaban jirni harqabu huwa ana majri shakaiso. shaqayso wa han dad horta masqada so tu faizo sinihu kaymado wa qaqqa katimado wa hayga ga marku ku daaya adka go fiirnaan jiray inda go fiirnaan jiray inta da kuro dam jiray kulka haarakat ka wasakh go sari jiray difa to malak laakin hader sanad kanfali allah arkeen la qonin arday ka badayii bima حذارك من كل هذا الدبائر كان لغوت يا يجدينا تطورنا يا إما كسب أيدي الناس ليضيقهم إنه إبرة لذيه بعد الذي في قارك أي عمله صنعا يندفقه لعلهم من أن ان إن يجعون قفقة المغذان أقول وعاتل على رسول صوبانو سيروا ضيعوا صعدة في الأرض لك جديسة فندروا فيريا كيف سده كان هذا عقبة الذين كون حريبا دبائر من قبل ورطينا هذا كان أكثرهم بدن كو روحا قالوا والله بدي اي كل كار ودا قاليو وا قالا اجيري ساتي فاغم توسي وجاك ادي كو جيلا كامر لا بادو فيتيني كوتوسي فين ودين توسن خاجيرا ميل كلمه جيرو وا كتاب فيجا وأن هذا صراط مستقيما اهدينا صراط المستقيم بين توسن وايبكش او رضي جن لو وإلى دين تسود الجيف القيمة من قبل آياتي يوم ما إمات كيسا ما مال كاسو الله مرده وحنقايا وسن له أسنان يومك من الله إبحقي أسنان يومئذ مال إنت يسدعون داتكوا كالجبايا لبالا نقنايا لبدي أرق من كفر قفك ألب بيني فعليه كور كيسا وحاء كفره بين بيني تأله بيني إِشَاءَ الحسابة ما هي قلت اللباد وقوكا ومن ضدكا عمل الصمعية صالحا وحصوبا فلأنفسهم نففيا القوضي بي يمهدون الجنة وقوكلين ليجزي اللئين وأبال مريو الذين أخيارت آمنوا حقا رميي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال من فضله إلى دغن سحقه وكأبال مرينا قلت إنه لا وحقوا إلها قالوا كفلا يمر حدوسا وحقوا فالإنوان أذعوا نارا يوم إنه لا يحب مجعل الكافرين كالذي حق الدول فحر وحامو غذي الفساد وقسكي اللبكي عذركي يا باركي يا باهيدي في البر بانانكي قولكي في البر للكة يوالبحر بادة أي إلا بدي فكاموقتي أي كسبت شقيستي أي الناس نظروا النافطه ليوذيبهم إبا إنه لذلك يبدأ أحد الذي يقاركي عملوا سميين لعلهم ذلك المدنان إنه يرجعون هما هاي قتل عبتال كفره إيقال <سؤال> لماذا يطاعيه إيمانه يتوبه أولا عبتال <سؤال> الله ونقضه قلوا حاطرانا في وصيروا بضيه الصعودة في الأرض بلك قديسة فانظروا كيف كان النقطة حقبة الذين تضعر بدنبادات من قبل إذن كوري كان أكثرهم بدن كوضوحوها مشركين إلا كوغيك وعلى ولادية شركي قال الله مايو فأقيم وجهك توسي وجهك أذيك رسولك المحمد وما دادونا عليك وحرير زنتاج للدين الدين كوتوسي القييمة توسن من قبل آياتيا يوم مال انت ينعمان لا مرض وحرية له مال كوصن يا الله يا بوين عقي يوم ما يذ المال انت ايتي ما دمال انت قيامه يصدعون دك كدمبل مايا والله كلا جبا يايو لا لا نقونايا لا بدل نقون وحو من قلت كوبدو كفرت دتك بيني حق فعليه كركيس سواها كفره وباله كفره بين تالغو بيني باسكي بلدي عذابك قدشه ايشا كركي ساي يان إذ لو ذاقي ميسو قيبته لفادنا ومن تدعمل سميه صالحا عمل صوبا فلأنفسهم إيقنف في الكودي جمهدون الجنة أو جوكلين ليجزي أباين وأبا المريو الذين أخيارتا آمنوا عقروا ميسي وعملوا عمل فشي أصالحات عمل صوبا من فضله الذي سحكت أبا المريو إنه أبا لا يحب مجعل الكافرين ذكرت بعقد يديه الا مجع وحل لا تسرد وامك الادله التوحيديه ادله التوحيد ايله او وديث كنت سن يزارك الا تعالى حدو يري ومن آياته على موجك وهو اي الله قلت سن يسكن تسن وحا كامله يرسل باينوا الرياح دبايله مبشرات اي قد فرح غلينايا او من علامات المطر طبعي لددكو هذه أركان فو بيها ويستان إلى إنو إذن أدنسيو من رحمته نعريسي سبرك هذا الروبك ولتجري الفلك مراكبتين يقلقص بأمره خب أمرك ولتبتغوا إنا الضبادة الدلبطان من فضله إلى ديغديس إنا الضبادة الدلبطان سفريو تجاريو بارين تباكو رادشان أنت كذب تشكر إلى سائدين كل من يحكم عدكم مغذسًا ولقد وحده أرسلنا إلينا نوديرنا من قبلك أذى رسولك محمد أورث رسولا رسول يالبان نوديرنا إلى قومه خيره كذا بان أوديرنا فجاؤهم خصوصي رأي وحي نيمدن بالبيانات الحجوي عد, عد فانتقمنا أرجو ذني من الذين وحى اجرم و اينسد خبيكار وكان حقا در علينا ان حق نصر المؤمنين ان لا تر مجر عدي و گرگاري ومن آياته من حجته دالة على قدرته على البعث والجزاء إلهين وحوى البكر تناه الدليل من, من آياته على موجينك وهو الرب قدرته سكتصم وحاكمه أن أي يرسل إبعينه دلو الرياحة دبيلو سمد انته أوده دبيلو يا الربك الماني في سورة الحجر وحينك سومرني ملكي الرب الربك النوت المامي وأرسلنا الرياح لواقحة فإنجلنا من السماء ماء فأصغيناكموه وما أنتم له بخازيني إذن فإصطرما إذا انكشب إلا هفاة دبيلك الدريبنك سمضيبي أو روضي فوقيباداي قلقوا علاموين وكتوسينيس فببعثي يجزيع قيامو إنو سمحبكوا ومن آياتي أدلة الله قدريس كتوسين وحاكمدة أن أي يرسل إبا إنو ديروا يقضى بينهم بشارين أياه إياه وليذيقكم سابق الله ديري واررب بيتباينه قد ذابه لأياه وليذيقكم اللئينه إذن لدنسيه من رحمته من حديث سقارك ولتجري الفلك مراكبته إنه قلقصه بأمره خذ أمركي ولتبتغو طفده ان إنه الرأستان من فضله لأغضاء الله بطيه بحر إرياد الإذين لكي الرزقك إنه إذنك وَلَعَلَّكُمْ مدنان دينا إن تشكروا إلىكم عادسا ولقد هو أَرْسَلْنَا أرسلنا إنا مِنْ من قبلك أديك أرسلوا عن ديرني فسولا فسول يالبان ندير ريو نوحان ديرني هودان ديرني صالحان ديرني إبراهيمان ديرني, ديرني عزية زكريا هي سليمان يا داود عليهم الصلاة والسلام فجاءوا رسوسه ليه مادان هم غريه وعيه ليه مادان معجزين على كرئية كتابي وعي فكذبوهم غريه رسوسه بانية إلى أوحيه فانتقمنا تبدأ الارقوذاني من الذين كيبان كارقوذاني أجرموا الدنبيا له أوينيستي وكان نصر المؤمنين مؤمنين تأو قرقارد هذا وحو حقا قرصغن علينا أنك يباقر كأنك أكوصغن الله الذي يرسل الرياح أدلة وويني دعي أدلة توحيد صعوتا قال تعالى خذوه إلى الله معقول حقا وحقا الذي الله اللي اللي يرسل درا الرياح ضعيله موديا فتصير ضعيف وحكة عزة سحابا ضرور فيبصده إبض ضرور كيف فيديا في, في سمائها ولا Häfa sidibu ofia u ja sauvisaga laad doono ama en tyyis kutulkamto joo kaunota a haiifi joot käjaambain nokotaa anassa haabqa vifa kirke karjain nokotaa, atelte si hy sau urhavo ai use me jaäätaruura. vaja haluhu ohtaruan mark kaarkoot kalada kisfan haiifi jot niinkavannutat alointaan leego hävijollejivä hänsäisenin أو كل كأقبل قبل خوفك يا رجيمي فترى وحذر كيسة الوطقة دبيرة إنه يخرج بعياه من خلاله خلال الساعة ضرورة لحد هذا ما في روب كذي أو سنكود دعي كل كونكود دعي يا كرم لكن هذا حاجة كود دعي أو كادر بسني دعي دبيرة وضرورة كرده بعياه ربك أنا طرقي أو سأيسوي هذا كيس أنا فترى الوطقة لبيعه ذرك يخرج إن منع من خلاله خلال الصحاب فررت الأحد هذا أيو كبعيا فإذا قرتو أصاب أب كريدو بالربكة من دقوا كريدو يشأوا يبودون ومن عباده الله أدماديس كمل ماشي ربكة لغتوز يسقول عي إذا قرتو ربكة عي هم دقوا يستبشرون من عدم القرية ما شنبراه يحوله ja dotka, lavalla voi jo eri näyä, joma on yhtä kiva, niin on tietysti faidilla järin, merkä irkado, mukka harjatgossa, mukkuutko kabavoa varavo, irkunakabavoa, min انتان لدي الجن عليهم كركو دروك اللقود الجن من قبله قبله نزول تقول دروك او دقائي كهر لا مبلسينك وقوستي نية حمد ايه يدونت قلق الله ترقى ايه قرد الله اللقود الهوحو نعي والله باب ايه ايه اللقود ساس الله قلقا صار ربي يري هذه مقارنة سامة قربك انتو سدين سيد الله يا مركود ايبا سيد الله نغضي ني يدي يوم مرالقي يوم مسقح يوم ما نكيبا بسمى بدل الله قالي كل كاسار ربي ير سبحان بحبوح تبعه ورب أروث يوم أملكه طرزا بيد الحرام قد حضور إياه لحب إلى آثار الرحمات الله إلى أن عريش تسيقات كده ورب كعدود أي خاتك وأبور أرك كيف صدقوا يحيي به والنور أي على الأرض لوكيل أنت عمل وانت على توك إيه عالمي برواقه بأيزة روحه واقر سوامي قرحي يودي أكيد أنت أنا علينا ما ضحك وما خلا ضحك بدر بابعي وأعول بابعي كيف سدوا هي أبو نوري أنا أرضي بعد موتها ظهر البيت هذا كذا أقولك وين وراء روبو أيه قرية إن ذلك مرك الدين في لدن لام هذا تات هجنيل روحه سري أباع دعوت كدوله وذا كل دقيقة بحاجة ما انتنا تايني كولكا وحيد أنت نسيت نادت عليك كل كويء دنتي صن ولا إنت الله أصيده يلي علىكما حدا بالله كوسى على الجوا بالله كوسى إله أصيدهنقول كي يلي وحولنما يهراولن تصن ولا إنت علىكما إن ذلك أرينكاس إله أصيده يلي لمحي الموت كوي دنتي الله نولينا يو وهو الله على كل شيء وعلى أرك كل شيء كرفي خد بأوزه وحقوري منكر أو بنجرين كرا أن لأريك ولاين أرسلنا كل كمركي خوف في دعي بلكينا وراوي باريه إلا بوري أيه أفسم أي, آي منكر أفسم يا أي منكر تون تعلنتي يا داق يا باريه كل علو يا بيرتي عارنا انتي جوجو عدو يا أسفر نكون دونك تامر كيد على أرك ولاين أرسلنا حدان وذراء بيير خي عند ضوي خياع يريح واقل لرب فارسلنا عليه من ريح العقيل خي عوض ضوي شرب كراحة سقة جن على راع بنريح أما مدن فده خيبل ومرك يقول له اله الهلاجة يرعت فارسلنا عليه من ريح العقيم تلا ولا يرسلنا ريح وإذا كل عاية نبى أو كل خاللينا ي ولا يرسلنا حدان وذراء في عند أبي العذاب أو فر أوه أعداد خور حساب حيدوجي هي الباري هي اللي دي أركان مصفرا هي أول أولوي أجرناهدي أساتي أسفر نقاطي لا ضلوا حيانا من بعدي أرنتها كل خاركان كذا يكفرونك هو قالواه وصبر ما يانه هريه بيننا لقربه أفننا لقدر جيه يهدي عناه هي بلا باي كل هذا رب يهدي سبحانه فإنك هذه الرسول كا لا تصنع من مقشين كرتب الموتى وحد انت وهو قال هذا وحد انتوه كالول قال لبضوا ماكو ماانتفاعا ميدنا وعقر لوك الشيكو ماانتفاعو قال ناكم انتفاعات تأسى اللبض هذا كل مساء ونسأل إن فإنك هذه لا تصنع من مقشين كرتب الموتى كالموتى, كالموتى كوهو واحد انت اللميذة قال له وننكي من كان ميتا فأييناه بخبية ولا تسمعوا من المقاشين كرتب الصمه نقوله الدعاء يرمض من المقاشين كرتب إذا قرت أي ولو جهد سدان نقوله يلقوا هدوكو كوصو جهدها بكاترو سنادي و هدو سنيالين كاما هاد لكن كل دو قداد كوصوية انتا هدوكو جهو حمغل مايو إذا ولو هدوكو لجهد سدان كما انت متي في حق الامي ان داريالن هنون كلامتي ان ضلالتي بايديك سوقين عكده كما هنون كردي كل كايا هنونك يو وعدي يو واند يو وحشك ما يعرف على مؤمنك الله هو المعبود الذي الله يرسل الدر الرياح دب الى الروبك فتثير تايس وحيك عسا سحابا ضر فيبسط ابواب في دياه صعبك ترتيب في, في سم ارك يهوده كفي ديا سلو فيا كيفسني هو يشاء بدونه ويجعله معبه كيله ويجعله معكيله صعبك في سفن قبله فترى عاد كذا الوضغة لبعه انه يخرج كسبحه من خلاله ضروره لحظه كسبحه فإذا قرته أصابه بكرده به دمعه من ضده كرده ويشاهه بدونه من عباده هذا ما دي سكمده إذا قرته لبعه كرده هم ضده يستبشره وفرحه وإنه شأنية كانوا ضده وعيها من قبل أيه ينزل إنت عند الدجين هرتز عليهم كر كذا المطر أن رافك لوجود الجين من قبله قبل المطر رافك الدجين في سي هرتز وحياة هاي لا مبلي سين كوا خيرك قصونيهم فانظر لو إلى آثار رحمة الله إلى آثار قراك رؤي إلى آثار رحمة الله إلى أن عريسي شغات كيدارك في فرحي فراح يأمل ك يني في عندك يديش أثير رحمة الله كيف صده يحيى الله لأولي الأرض بعد موتها أبا ربيد هذا قداش هذا إن ذلك الله صدى إياه لي لم يخي الموتها فتكد انتواه وهو, وهو إبنى على كل شيء وعلى الكلمان قدير خد أوضم وحقه لمن كرا جريول ولئين أرسلنا في عن طبي العذاب أوفر أوه فبشي أيقف توقيع صوب دغة أو فراءه تدخل كانوا وقيصوبه نبات في لالة في باري دغى إنه يهاي مسفرن كم يذهب كيس يبدله أو هذا أجارها أو نغذي من بعده كل بعد الإسفرار نبات اللي يكون نوران لا غورس يبدله دوين كل او عوص يدو جيجي لدي جي يكفرون هو كفرية وهس كاعد الله فإنك هذه أيها الرسول الفريد لا تسمعوا ما ما قشين كرتب الموتى كالموتى واحد انت يحلم اذا قاله مختوي وحبا ما قشين كلمات لا تسمعوا ما ما قشين كرتب الصم لقو لأيال الدعاء يرمى ما ما قشين كرتب إذا قرت اي ولو لقو لأيال كجيستان Mutteri, joka lavarka ballari, oma ante äiti, ihadi ilmi, että olla jälmi, han onin kara, ant valaletiin, niin illa mä, ajo valo, mä magasin kertaa, viayatina, aiat, kenkä rumain aja, ovahum, ja, وهي بطري مال مرينايا ويا وهي قال لك الرئيس كفو والله أعلم